أَهُمْ خَيْرُنَا مِنْ قَوْمٍ تُبْعَى وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَا هُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إن يوم الفصل ميقاتهم اجمعين يوم لا يغني مولا عن مولى شيئا ولا هم منصرون ولا هم ينصرون الا من رحم الله انه هو العزيز الرحيم ان شجره الزقوم طعام لثيم كالمهله تغلي في البطون كغلي الحميم